ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زفطوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نظرهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أَتَرَأَيْتُمْ مَا تُنُونَ أَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَى أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ أَذَرَأَيْتُمْ مَا تَحُوتُونَ أَن أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَم نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَدَعْنَاهُ حُقُومًا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ لو نشاء لَجَعَلْنَاهُ جَادًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ أَفَرَأَيْتُمُ النَّعْمَةَ الَّتِي تُؤْتُونَ النَّاسَ أَأَنْتُمْ أَمْ آلِهَتُكُمْ تَخْلُقُونَ إِنْ أَرَدْتَ فَسُرْعَانَ تَرْمِيهِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ فَتَبْخِ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ فَلَا